طهرت فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله محمد له الدين حنفاء ويحيب الصلاة ويؤكو الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قالدين فيها أولئك هم شر بري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم طير بري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن